وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الأخوة المؤمنون هناك موضوع عن أعظم مطالب الإنسان في الحياة الحقيقة لو أنك سألت أي رجل أو أي إنسان على وجه الأرض كائنا من من أي عرق من أي جنس من أي قوم من أي ملة من أي نحلة من أي دين أي إنسان سألته عن هدفك في هذا في هذه الحياة؟ لقال لك أن أسعد في هذه الحياة. هذا الجواب الجامع المانع المشترك بين جميع البشر على اختلاف أنواعهم وألوانهم وأجز... وأجناسهم ومللهم ونحلهم من أين يأتي الخطأ إذن؟ ما دام الهدف واحد ما دام البشر جميعا يتجهون نحو هدف واحد وهو أن يسعد أنفسهم من أين يأتي الخطأ؟ لماذا في الحياة أناس يشقون؟ لماذا في الحياة أناس معذبون؟ لماذا في الحياة أناس هالكون؟ ما دام هدفهم جميعا هو السعادة الجواب عن هذا السؤال إنهم أخطأوا في تصور الوسيلة التي تفضي إلى هذه السعادة من هنا جاء الخطأ. الهدف واحد والتصور مشترك، لكنهم أخطأوا في اختيار الوسيلة التي توصلهم إلى هذه السعادة. بعض الناس رأى السعادة كل السعادة في جمع المال. كسب المال غير جمع المال. قد يكسب الإنسان مالا ليحيا به، لأن المال كما قال الله عز وجل قوام الحياة. جعل الله لنا فيه قياما. كسب المال من أجل أن ينفق على نفسه وعلى عياله، وأن يتقرب به إلى ربه، وأن يصون أهله عن التطلع إلى غيره. هذا كسب المال، لكن جمع المال كما قال عليه الصلاة والسلام: من هماني لا يشب طالب علم وطالب مال. من لا يشب طالب علم وطالب مال. إذا قد يتوهم أو يتصور الإنسان أن سعادته في جمع المال. يسعى إلى جمعه ليلا نهارا سرا وعلانية في كل أوقاته كل خواطره كل هواجسه كل مشاعره كل طاقاته كل جهده كل إمكاناته كل تفكيره ساحة نفسه ليس فيها إلا المال يسعى ويجمع من الأموال ما لا يحصى وتأتيه المتاعب والهموم والأزمات إلى أن يكتشف في وقت متأخر وبعد فوات الأوان أن المال شيء ولكنه ليس كل شيء بل ربما كان جمع المال سببا للشقاء في الدنيا والآخرة ربما كان جمع المال سببا للشقائي في الدنيا والآخرة وعلى هذه الحقيقة ألف قصة وقصة تعرفونها جميعا. هذا يصاب بأمراض عضالية، هذا يصاب بأزمات قلبية، هذا يصاب بهم، هذا يقول لك الدنيا أطبقت عليه، هذا يقول لك كاد قلبي يتفطر من شدة الألم له محضر ثمنه ستين مليون. أخذ منه إذا قد يتصور الإنسان أن سعادته في جمع المال فيسعى له ليلا نهارا يستهلك وقته كله يستهلك شبابه يستهلك عمره ويكتشف بعد فوات الأوان وفي خريف العمر أن المال ليس كل شيء بل هو شيء وربما كان جمعه سببا لشقاوته وتعاسته أيها الإخوة الأكارم أنا والله أربأ بكم عن أن يكتشف أحدكم هذه الحقيقة في وقت متأخر والله المال لو ملكت مال قارون لن يسعدك إلا أن يشاء الله أن يسعدك والله قد تخيم على بيت سعادة لو يعلمها الأغنياء لتخلوا عن ثرواتهم كلها ليكونوا في مصاف هذا الذي أسعده الله إذا الله عز وجل وهب السعادة لإنسان لا أحد في الكون يستطيع أن يستبه إياها قد يتوهم الإنسان السعادة في أن يكون له مركز مرموق وهذا المركز المرموق إما أن يحصله بالقوة، وإما أن يحصله بالعلم فيسعى لنيل أعلى الشهادات لا لشيء إلا لتدغدغ نفسه كلمة الدكتور مثلاً قد يسعى لمرتبة عالية عالية كي يشعر أنه فوق الناس يتوهم أنه إذا نال هذه الشهادة العليا وكتبها على مدخل بيته ورحب الناس بها ونظر له نظرت إكبار وتبزيل وتعظيم روى في نفسه حب العظمة قد يصل إلى هذه المكان المرموقة إما عن طريق القوة أو عن طريق العلم لكنه يكتشف بعد فوات الأوان وفي خريف العمر أن الوجاهة زائلة ولا وليست كل شيء قد تكون شيئا ولكنها ليست كل شيء، بل ربما كان سعيه لهذه الوجاهة سبباً في شقاوته. كلمة آه يتلفظ بها الإنسان في خريف العمر وكأن نفسه تذوب فيها. ضيعت، ضيعت، عرفت بعد فوات الأوان. وقد يتوهم الإنسان السعادة في اقتناص الملذات، من ناد ليلي إلى ناد ليلي من سهرة حمراء إلى سهرة خضراء من مكان إلى آخر، من فندق إلى فندق من بلد إلى بلد، أموال طائلة وشباب وثير فها هو ذا ينفق أمواله على ملذاته ما قولكم أن هذا الذي يسعى للذته قد ينتحر في في ربيع العمر يكشف تفاهته يكشف أن الإنسان إذا تبع لذته صار حقياً صار دنياً صار تافهاً صار هامشياً صار نوعاً من الحيوان كشف بعض الدول التي يعني قطعت مراحل واسعة في التصنيع وفي إحلال العلم والآلي محل الإنسان كشفوا أن أثمن ما في الحياة هو الإنسان وأننا من أجله أن نحقق بعض الأهداف الحضارية نضحي به فإذا ضحينا به ضحينا بكل شيء لذلك شعوب أمم أناس لا يعرفون شيئا هم كالآلات يعملون ليأكلون في مشارق الأرض ومغاربها بهائن يعني أناس ليس بينهم وبين البهائن فرق أبدا لا يعرفون إلا العمل المضني، واقتناص اللذائذ كالبهائن والاستمتاع بالحياة والش... بالطعام والشراب ولا قيمة ولا فكرة ولا مبدأ ولا هدف أموات غير أحياء إنهم كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا هذا الذي يسعى إلى اقتناص اللذات يكتشف بعد فوات الأوان وفي خريف العمر أن اقتناص اللذات ليس كل شيء بل هو شيء حقير بل إنما كان اقتناصه لهذه اللذات سبباً لشقاوته في الدنيا والآخرة أقول لكم كلاماً واضحاً كالشمس ما من مخلوق على شكل ضيق ما من إنسان على وجه الأرض إلا ويسعى لسعادته ولكن الخطأ الفاحش الكبير الفادح يتأتى من سوء تصور الوسيلة المفضية إلى هذه السعادة إذا توهمتها في المال فأنت مخطئ إذا توهمتها في القوة والعز والسلطان فأنت مخطئ إذا توهمتها في اقتناص اللذات فأنت مخطئ إذا توهمتها في الفن فأنت مخطئ إذا توهمتها في السياحة فأنت مخطئ وهذا الخطأ خطأ مصيري خطأ لا يصحح خطأ لا يعدل خطأ لا يثلاث خطأ مدمر خطأ يسبب شقاوة إلى الأبد أما المؤمن هو كغيره من بني البشر يسعى لهذه السعادة ولكنه عرف الطريقة الصحيحة الموصلة إليها عرفها في معرفة الله عرفها في طاعته عرفها في القرب منه لذلك خط المؤمن البياني في صعود دائم أبداً بعد أن عرف الله من خير إلى خير من سعادة إلى أكبر من عقل إلى عقل من رفعة إلى رفعة من طمأنينة إلى أمن أبداً خطه صاعد ولو جاء الموت يأتي الموت ويتابع خطه البياني الصعود وما الموت إلا نقطة على هذا الخط لأنه تعرف إلى الأبدي السرمدي تعرف إلى الحي الذي لا يموت تعرف إلى الذي سيكون معه إلى أبد الآبدين تعرف إلى الذات الكاملة تعرف إلى من بيده ملكوت كل شيء تعرف إلى مصدر الحق مصدر الخير، مصدر الجمال تعرف إلى الله كان الله ولم يكن معه شيء وسيبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو بقوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت الآن من مفارقات أن هذا المؤمن الذي سعد بربه قد يستقر إلى المال قد يكون دخله لا يكفيه قد لا يكفيه دخله إلى آخر الشهر ومع ذلك هو أسعد السعداء قد تكون في جسده علة علة مرضية مزمنة ومع ذلك هو من السعداء قد يكون ذا جئن يسير لا أحد يعرفه ومع ذلك فهو من أسعد السعداء قد تكون حياته خسنة ومع ذلك فهو من أسعد السعداء ما هذه المفارقة يعني تملك المال وتشقى؟ تملك القوة وتشقى؟ تملك عزة الدنيا وتشقى تمضي العمر كله في اللذائذ وتشقى ويكون نصيبك من المال قليلاً وقد عرفت الله فتسعد وقد يكون شأنك في الحياة متواضع وتسعد وقد تكون حياتك خشنة وتسعد هذا هو سر الإيمان هذا هو السر يعني إذا عرض ابن آدم أطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء، لذلك لن يتحقق مطلبكم جميعاً في الدنيا والآخرة إلا عن طريق الدين. لا يتحقق مطلبكم الأسمى وهو أن تسعدوا في الدنيا والآخرة. إلا عن طريق معرفة الله وعن طريق التقرب إليه وعن طريق خدمة خلقه وعن طريق محبته وعن طريق التضحية بكل غال ورخيص ونفس ونفيس من أجل هذا القرب هذا ملخص الدين يعني الله سبحانه وتعالى هو الحقيقة الكبرى في الكون ولا حقيقة سواها وما أرسلنا من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد وأي شيء يقربك من الله فهو حق وأي شيء يبعدك عن الله فهو باطل. صار الباطل له معنى آخر يعني أي شيء استهلك وقتك ومنعك من أن تكون مع الله في هذا الوقت فهو باطل. هذا الذي يجلس ويلعب النرد مع أصدقائه تسليه فقط، تنضية وقت، هذا باطل لأنك مخلوق لهدف سبيل ها أنت تستهلك هذا الوقت في هدف تافه لا جدوى منه أيها الأخوة الأكارم أعظم مطالب الإنسان في هذه الدنيا السعادة والله الذي لا إله إلا هو لن تبلغوها إلا عن طريق معرفة الله يا ربي، ماذا وجد من فقدك؟ وماذا فقد من وجدك؟ ماذا فقد؟ والبطولة عند تلك الساعة الرهيبة التي يغادر فيها الإنسان الدنيا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد من أجل أن يبلغ هذا المطلب لا بد من التعرف على طبيعة تحرك الإنسان في الدنيا وما الذي يؤثر في تحركاته. الموضوع الآن يعني يتسم بطابع علمي يعني تشترك فيه بعض يعني فيه إلى الموضوع الذي سوف نأخذ منه بعض اللمسات نحن في حياتنا اليومية في عنا بصر في عنا سمع في عنا شم في عنا ذوق في عنا إحساس بالحرارة والبرودة والضغط والنعومة والخشونة بالجلد فسمعنا وبصرنا وذوقنا وشمنا وجلدنا ينقل لنا أحاسيس العالم الخارجي والإنسان ينطوي على نفس تفرح، تحزن، تغضب، تحب، تبغض، تخاف، تتألم تتشوق، تكره هناك مشاعر داخلية وهناك أحاسيس خارجية المشاعر الداخلية والأحاسيس الخارجية تنتقل إلى مركز في الدماغ تحب أن تسميه مركز الإدراك، لك ذلك. العلماء القدامى سموه المصوره، يعني مكان تجميع الصور. في عنا صور بصرية، صور شميه، صور صنعية، صور ذوقية، صور داخلية. هذا المركز يتلقى صور خارجية وصور داخلية. هذا المكان اسمه المصوره. المصوره مركز تجميع معلومات. الصح التعبير أرشيف. هذا المركز يرسل إلى مركز آخر وهو مركز التخيل الذي اخترع الطائرة أو اخترع السيارة أو الذي كشف الكهرباء أو كشف هذه المخترعات هذا استعان بمصورته أو بمركز الإدراك وألف من هذه التي يعرفها شيئا جديدا. هذا هو التخيل. كيف يتخيل الإنسان؟ يأخذ من معلوماته، من مبصراته، من مشموماته من أدواقه، من أحاسيسه، من مشاعره الداخلية شيئا جديدا. يعني ليس هذا الجديد كليا، لكن مواده الأولية قديمة، لكن شكله جديد. فهذه المصورة. أو هذا المركز مركز الإدراك بالتعريف الحديث هذا المركز يمد مركز التخيل بالمواد الأولية المهندس حينما يرسم بناء يعمل في هذا الرسم عن طريق مركز المخيلة ما من إنسان يبدع الشاعر الذي ينظم الشعر هذا المكان مركز المخيلة الخيال الخلاق يسمونه في خيال شعري، خيال فني، خيال علمي، خيال فلسفي، خيال يعني الخيال أنواع. على كل الخيال يعتمد على المعلومات والصور والأحاسيس التي يتلقاها الإنسان من محيطه الخارجي ومحيطه الداخلي. وهذه الصور النفسية والحسيّة تخزن أيضا في الذاكرة. جعلنا مركز ثاني في الدماغ الذاكرة وقد تحدثت في مناسبات عدة عن الذاكرة وكيف أنها تحتوي على مليار على مليون مليار معلومة الذاكرة هذه المدركات، أو هذه الصور أو هذه المصورة، أو هذا الأرشيف التعبير العلمي هذا ينتقل إلى مركز آخر اسمه مركز البحث العلمي أو بسموه التفكير. يعني أنت سمعت قصة بتفكر فيها صحيحة. في عندك مقاييس تقيس بها تقيسها ببعض المقاييس. يا مقاييس نقلية قرآنية يا مقاييس عقلية يا مقاييس واقعية. على كل إذا كان سمعت قصة أو شاهد مشهد أو شفت ساحر مسك سكين دخل البطنه هي صورة لكن الصورة هي نقدت إلى مركز البحث العلمي ليكون نصل السكين, السكين يدخل في نصل ليكون نصف السكين يدخل في مق قد تكون حيلة هذه بتفكر التفكير عملية تحليل وتركيب وقياس وتمحيص وتدقيق ودراسة المقدمات والنتائج مركز البحث العلمي يتناول هذه الصور وهذه المشاعر فيحللها ويركبها ويقيسها ويزينها إلى أن يفرزها يفرزها إلى أربع أنواع أول نوع الوهم يعني الإنسان يسمع قصة فكر في ذلك كذب مصحيحة خرافة خلط خلال دقائق، ما الذي حصل؟ الأذن نقلت الصوت مركز الإدراك أدرك معنى القصة مركز الإدراك نقلها إلى مركز البحث العلمي يعني فكر فيها فقال لك هذه خرافة فهذا المركز مركز البحث العلمي يمحص الصور والمشاعر يصنفها في أربع تصانيف أول صنف الوهم الوهم لا أساس له من الصحة. خيال في في دواء إذا الواحد مات وأكلوا شربوا بيحيا اللي خلط. مركز البحث العلمي رفض هذه الفكرة، رفض هذا المبدأ. في دواء بضاعف العمر بعيش واحد 22 سنة فيه إذا أثر؟ مو صحيح. مركز البحث العلمي يصنف الأشياء تصنيف آخر. على مستوى الشك الشك إذا كان برهان الإثبات في مستوى برهان النفي شيء بحير هذه القصة من جهة صحيحة من جهة غير صحيحة هذه تضع في, مركز في تصنيف الشك الشك يعاد النظر فيها تخزن في الذاكرة ريس ما يتم التحقق منها في عنا قسم ينتقل إلى مستوى غلبة الظن يعني أغلب الظن أنه صحيح وفي عنا قسم خطير جدا هو قسم اليقين فالبحث العلمي أو مركز التفكير بيصنف كل الصور والمشاعر والمشاهدات والمسموعات والمبصرات والقصص والأفكار كل شيء وصلك يصنفه وهم شك غلبة الظن اليقين اليقين قطعي، غلبة الظن قريب من القطعي الشك يخزن ريس ما يبت فيه يستوي نقضه مع إثباته، الوهم يلغى ومركز البحث العلمي يزود الذاكرة بنتائج بحوثه إذاً صار الذاكرة لها تغزيتين تغذية من المصوره مركز الادراك وتغذية من مركز البحث العلمي ومركز البحث العلمي يصنف هذه النتائج في ثلاث أنواع نوع اليقين، غلبة الظن، الشك الشك يبحثه من ثانية إما أن يجعله مع الوهم فيرفضه وإما أن يجعله مع غلبة الظن فيقبله الآن مركز اليقين هذا الذي توصلت إليه يقينا ينطبق على الشرائع السماوية تماما هذا الحق الصحيح هناك تطابق بين العلم وبين الدين الذي جاء من السماء من خالق الكون ينطبق مع النتائج التي توصل إليها العقل عن طريق منهجه الصحيح لذلك لا بد من تطابق العلم والدين وما عهد أن في كتاب الله كله حقيقة تناقض حقيقة علمية وما عهد في العلم الصحيح أن فيه شيئا يناقض كتاب الله هنا صار فيه لقاء لقاء حتمي بل إن مقياسة نقياسه العقل السليم تطابقه أو تطابقه مع ما جاء في الشرع الحكيم. في خدم من قاعدة. أي فكرة تقرأها صحيحة إذا تطابقت مع آية كريمة. وباطلة إذا تناقضت معها. لو أنك قرأت مقالا عن الربا وأقنعك الكاتب أن الربا لا شيء فيه ضروري لهذا المجتمع والله عز وجل يقول يمحق الله الربا فهذه المقال باطلة لأن العقل لا يمكن أن يصل إلى نتيجة تخالف الشرعة الذي هو من عند خالق العقل مستحيل أنا مستحيل أعطيك, أعطيك قماش أقول لك تسع مثار ثم أعطيك أقول لك قس هذا المقياس فإذا هي ثمانية أمتار أنا أعطي مقياس ينقض كلامي مستحيل فردنا عز وجل كلامه القرآن هل يعقل بالمقياس الصحيح أن نصل إلى شيء مخالف لكتاب الله؟ هذا مستحيل الآن مركز اليقين ينقلب بعد الرضا والتسليم وبعد الطمأنينة القلبية إلى عقيدة راسخة. شوف نمشينا من المبصرات والمسموعات والمشمومات والمدوقات والمشاعر الداخلية إلى مركز الإدراك، من مركز الإدراك إلى إلى الذاكرة وإلى المخيلة وإلى مركز البحث العلمي وإلى مركز مركز التنسيق. فرزن المعلومات هالمعلومات المواد الأولية إلى شك كبناء. وإلى عفواً إلى وهم رفضناه وإلى شك أوقفناه وإلى غلبة ظن اعتقدنا به وإلى يقين آمنا به أما الشك لا بد من أن يصنف إما مع غلبة الظن أو مع الوهم بقينا على شيئين شيء جازم يقيني وشيء يغلب عليه الظن فالجازم هو العقيدة والذي يغلب عليه الظن ينقلب إلى إرادة، طبعاً هو الذي يوجه الإرادة والإرادة توجه السلوك ما الذي يوجه الإرادة؟ الأشياء التي اعتقدت صحتها الإرادة توجه ماذا السلوك؟ لماذا أطلق فلان بصره في الحرام؟ لأنه اعتقد خطأ أن هذا شيء لا قيمة له لماذا غض فلان بصره؟ هذا انتقل إلى مركز غلبة الظن أو مركز اليقين واليقين نقل إلى الإرادة والإرادة وجهت السلوك فإذا هو يغض بصره لماذا يمتنع هذا الإنسان عن أكل مال حرام لأنه بمجمل بحث العلم وصل إلى أن هذا يغضب الله وفي غضب الله خسارة كبيرة في الدنيا والآخرة هذا انتقل إلى مركز اليقين واليقين إلى مركز الاعتقاد والاعتقاد وجه الإرادة والإرادة وجهت السلوك الآن في عنا مركز آخر يطفي على هذه المعتقدات حيوية ألا وهو مركز العواطف الإنسان عقل وعاطفة فبالعاطفة من غزي المعلومات نشحنها بطاقة انفعالية فالإنسان بالعاطفة يضاعف سلوكه القناعات شيء والعواطف شيء آخر لذلك احيانا أنت بحاجة إلى شيئين إلى قناعة وإلى انفعال انفعال الحب مع الله عز وجل هذا يضاعف طاقتك في السير إليه أيام بيقول هي التوربو في السيارة يعني أيام على الشرعات العالية بيدخل جهاز جديد يعطيه طاقة كبيرة جدا. كذلك الإنسان إذا كان يصل إلى مراتب عليا تأتي العاطفة، وتزيد حماسه وتضاعف طاقاته إلى الله عز وجل بعد هذا كله الآن يتحدد سلوكه يتحدد كيف يكسب المال، يتحدد علاقاته مع الآخرين يتحدد علاقاته الخارجية، الداخلية بيحدد مسار الانفعالات بحدد أغراضه هلا كل الصحة والسلامة والسعادة بعد أن مرت الأمور بهذا الطريق يعني الذي أريد أن أقوله لكم هذا موضوع دقيق جدا وقد لا يكون هذا المكان ملائما للتعمق فيه ولكن أخذ القليل كما يقول سيدنا علي كرم الله وجهه خير من ترك الكثير يعني أنت سعيد بقدر ما تسلك المعلومات المسار الصحيح خلي بالك هذه الفكرة هذه تستمتع بها إذا كان سلك البنزين مسلق صحيح من المستودع للموسير المحكمة إلى جهاز الاحتراق ينفجر في المكان المناسب يحرك البسطونات تنقلب هذه الحركة إلى حركة دائرية تدير العجلات تنقلك من مكان إلى آخر تستمتع بالسيارة إذا سار البنزين في مكانه الطبيعي فإذا خرج البنزين عن مكانه الطبيعي وجاءته شرارة واحتراق كان الدمار المعلومات إذا سارت وفق المنهج الصحيح من الحواس إلى المصوره إلى المخيلة إلى الذاكرة إلى مركز البحث العلمي إلى مركز التنسيق العلمي إلى اليقينيات، إلى غلبة الظن إلى الإرادة، إلى السلوك إذاً أنت في طريق الجنة تسعد وتسعد فالذي أريده منكم ألا تسمحوا لمراكز الدماغ أن تأتيها معلومات مغلوطة أو أن تعطلوا مركز البحث العلمي مركز التفكير يعني أو أن تحل عقيدة في محل اليقين وهي عقيدة خراسية يعني مثلا واحد سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدع أمته تدخل النار هكذا ببساطة يعني بسزاجة الشفاعة لها معنى قيم ومعنى سامي أما على معناها الثاذاج معنى المبا مع معنى السوق للشفاعة إنه النبي عليه الصلاة والسلام لن يدع أحدا من أمته يدخل النار ويصر على الله عز وجل بأنه لا يدخل الجنة إلا إذا دخلت أمته معه يا ربنا عز بفض المشكلة يقولون يلا فوتوا نخلو يالله خلصونا بع رئيس كان اعتقاد فيها اعتقاد رأسي حتى محل يقينيات ماذا يشتغل فيه النوم؟ أعد أكل مال حرام نظر للنساء فعل مؤخِر نحن أمت محمد مرحومه الله مصلِي عليه يصلي عليه زورا يصلي عليه من أجل أن يمنّي نفسه أنه لا يدخل النار هالفكرة هي لو إنه الإنسان وضع هالفكرة هيد بمحل اليقينيات واليقين وجه سلوكه وبدأ يأكل المال الحرام ويتساهل بأحكام الشرع ولا يبالي اعتقادا منه بأن النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل الجنة إلا ويدخله معه انتهى الأمر إذا اعتقدت أنه أنت ما لك اختيار شقي شقي سعيد سعيد من فيه أمرا أخي ما تصلي الله ما راد صلي هي مشيئته كله شغل فيه <تصفيق> هي إذا كان فكرة حط محل اليقينيات وحركت السلوك خرب بيته ماشي طريق الضلال فاخطر شيء ان بنحط مثلا بصندوق الحديد بنحط مثلا قماني كبوز ما بنحط بنحط عملات مثلا بنحط ذهب بنحط ما بتقولوا عملات بنحط ذهب مثلا بنحط اشياء ثمينه اساور بنحط أما تحط قمام لسندوق الحديد موارد. هذا مركز اليقين مركز خاص مركز اليقين مكانه بضاعته اليقينيات فإذا كان هناك خرافات كانت في هذا المركز ما الذي يحصل؟ يحدث خلل في السلوك دائماً الإنسان دام الله عز وجل وهب هذا الفكر إن الله عز وجل وهبنا اثمن شيء في الكون وهو الفكر يعني مره قرات هيك بكتاب انه إذا الله عز وجل ربنا عز وجل خلق الإنسان شقي من الازل وكتب عليه ايكون شقياً فسياتي إلى الدنيا فلو اطاع الله فلو اطاع الله انقلب علم الله جهلا إذا لازم تمعاصي هيك ثم يموت كافرا ويستحق الخلود في النار قال وهذا محض العدل، لماذا؟ أنا لفت نضيها التعليق، وهذا محض العدل قال لأن الله عز وجل لا أحد يسأله إذا تفت المسؤولية، هل ينقلب الظلم عدلاً؟ الله أعطاك مركز بحث علمي أعطاك مركز تذكير حر، لا تقبل قصة غير صحيحة قسها بمقياس القرآن يعني الله عز وجل قرأت مقال إنه النحل مهمته الأولى ليست إنتاج العسل بل مهمته الأولى تلقيح الأزهار وإن العسل شيء ثانوي يعني أنا إلى حد ما قبلت هذه الفكرة إلى أن قرأت قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً إلى آخر الآية يخرج منه شراب معناها الأصل إنتاج العسل القرآن مقياس دقيق جداً يعني في البيع، في الشراء، في الزواج، في الطلاق في كل شيء، الأصل كتاب الله فلما الإنسان يسمح لمراكز عقيدته يدخل له خرافات أشياء باطلة أفكار غير صحيحة أنه إذا كان أنت طلعت نفسك أنت متزوج انت محصن بعد ذلك شفت الجمال يقول سبحان الله يعني تزداد قرب من الله إذا تأملت هذا الجمال شيء عالي والله يعني. هيك في أفكار عندما تجي للواحد يمشي طريق الهاوية فلذلك الإنسان بدل ما عقيدته الخطأ بالسلوك سهل لأن الإصلاح سهل أما الخطأ بالعقيدة مدمر لأن صاحبه لا يفكر في إصلاح خطأه يظن أنه على حقه وعلى باطل الخطأ في السلوك سهل أما في العقيدة خطر جدا فهذا الذي سوف نتابعه إن شاء الله في درس قادم. والآن إلى بعض ما في إحياء علوم الدين عن آداب الألفة والأخوة وصلنا في الدرس الماضي إلى إصلاح ذات البين من حق المسلم على المسلم نحن بقينا أسابيع عدة في حقوق المسلمين على بعضهم بعضا من هذه الحقوق إصلاح ذات البين قال صلى الله عليه وسلم من ستر على مسلم ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة يا أخوان خلق الستر لا يعرفه إلا من ذاقه أحيانا تعرف على أخوك ما قصة يأتيك دافع تحتية بمجلس أن القصة فعلا مسللة وغريبة وتسبب فضيحة لأخوك تتكلموا بها من أجل أن تملأ الوقت ومن أجل أن تسر الحاضرين ولكن بعدك ولكنك بعد أن تتكلم بها تحس بانقباض لا يعلمه إلا من ذاقه لأنك خنت أخاك، أما الموقف الأرقى أن تكبح جماح نفسك في الحديث عن هذا الموضوع ثوناً لعورة أخيك، وكأن الشيء لم يقع هي البطولة، البطولة أن تسكت لا أن تقول من ستر على مسلم ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة وقال عليه الصلاة والسلام لا يستر عبد عبداً إلا ستره الله يوم القيامة وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا يرى المؤمن من أخيه عورة فيسترها عليه إلا دخل الجنة شو العورة يعني؟ العورة لها معنى واسع جداً يعني البارحة تخانأ مع زوجته ساكن جنبه أنت أو ويمكن تضاربه كمان ثاني يوم دريت حكيت الأول واحد للثاني للثالث للرابع فضحتوا بيننا في الموضوع قد يكون أمر خطير جدا قد يكون أمر لا لا يحتمل قد يكون قضية بتمس يعني إلى مضاعفات خطيرة قد يكون الأخ عصبي فقد صوابه مثلا ما بتبرئلهيها لذلك لا يستر عبد عبد إلا ستره الله يوم القيامة ولا يرى المؤمن من أخيه عورة فيسترها عليه إلا دخل الجنة العورة إذن أي شيء يعني يخالف الأعراف والتقاليد وما تعرف عليه الناس يعني إن كتب الكتاب وصار العرس وولدت بعد ثمانة شهور يستنبط منها استنباطات كبيرة مدعم كتاب مكتوب مو شغلك هذا بيصل لموضوعات وبيشهر وبيحكي بيعملها حديث دسم وبينقله من إنسان لإنسان نعم قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لو وجدت شاربا لأحببت أن يست الله شارب خمر يعني ولو وجدت سارقاً لأحببت أن يستره الله. وفي الحديث الشريف إن الله تعالى إذا ستر على عبد عورته في الدنيا فهو أكرم من أن يكشفها في الآخرة، وإن كشفها في الدنيا فهو أكرم من أن يكشفها مرة أخرى. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال خرجت مع عمر رضي الله عنه ليلة في المدينة فبينما نحن نمشي إذ ظهر لنا سراج فانطلقنا نأمه فلما دنونا منه إذا باب مغلق على قوم لهم أصوات ولغط فأخذ عمر بيدي وقال أتدري بيت من هذا قلت لا فقال هذا بيت ربيعه ابن أمي ابن خلف، وهم الآن في شرب، فما ترى؟ قلت أرى أن قد أتينا ما نهانا الله عنه، قال تعالى ولا تجسث، فرجع عمر عنهم وتركهم، وهذا يدل على وجوب الستر وترك التتبع، وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاوية إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كت تفسدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بليسانه ولم يدخل يدخل الإيمان في قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم. فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. ومن تتبع الله عورته فضحه ولو كان في جوف بيته النبي عليه الصلاة والسلام أثي بسارق فقطع يده لكنه أسف وجهه انتقع وجهه فقيل يا رسول الله كأنك كرهت قطع يده قال وما يمنعني لا تكون عونا للشياطين على أخيكم يعني مادما قد بلغه هذا الأمر فلا بد من قطع يده لكن تمنى عليهم أن لا يبلغه هذا الأمر في قاعدة الفقه يعني إذا بلغ الإمام الحد لا عفى عنه إن عفى لكن البطولة أن تحتاط أنت أن تجعل أخاك يتوب دون أن تبلغ الإمام ذلك وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله ليذني منه المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه ويستره من الناس فيقول أتعرف ذنب, كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم يا ربي حتى إذا أقرره بذنوبه فرأى في نفسه أنه قد أهلك قال له يا عبدي إني لم أسترها عليك في الدنيا إلا وأنا أريد أن أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته، وأما الكافرون والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. كمان في ناحي مهمة جدا. إذا واحد له جاهلي لا ينبغي أن يقولها لأحد كائنا من كان. إذا كان الله عز وجل تفضل عليك وسترك وأسبل ستره عليك. تضح نفسك أنت هذا عمل لا يرضي الله عز وجل قال عليه الصلاة والسلام كل أمة معافا إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل السوء سرا ثم يخبر به في اليوم التالي وقال صلى الله عليه وسلم من استمع خبر قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة. يعني واحد ماشي عم تخانه مع زوجة بالطريق يمكن تصير رايحين على المحكمة مثلاً مشي وراهون صلنا شو الخلاف؟ صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. هذا عمل فضولي هذا إنسان حشري من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وسوف نتابع الحديث إن شاء الله في دسل قادم والحمد لله رب العالمين